فكر في الاسباب التي تدعوك الى تكرار المعصيه مشاهده حرام الذهاب الى الاسواق مثلا صحبه الاشرار سماع الغناء السفر اي شيء تجده هو السبب في وقوع المعصيه اخرج منه ولذلك تعرفون قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم رجع الى راهب فساله هل من توبه قال لا فقتله واكمل به المئه ثم سال عن أه... اعلم اهل الارض فدل على عالم قال هل لي من توبه قال نعم ولكن لا تعد الى ارضك فانها ارض سوء انتبه للسبب ليش الرجل هذا كرر المعصيه كل يوم يقتل لانه في بلد يغري بالقتل على سبيل المثال هذا الرجل مشهور بالجريمه فكل اصدقائه واقاربه دائما وابدا يعني يعني يثنون عليه بالفروسيه لانه بطل ويسمع عبارات الاعجاب من المجتمع الذي حوله يغريه بالفساد يعني لو ارد ان يترك ويتاخر دفعوهم بالقوه الى الامام تماما كما تجد من كثير من الشباب افرض شاب مغني ما يحب ان يترك الغناء لكن عباره التصفيق وعبارات الاعجاب هذه تمنعه من تركه ويستحي من الاصدقاء والمعجبين والذين يراسلونه ويتصلون به حتى اني اعرف واحد يعني فعلا يعيش ازمات نفسيه يتمنى ان يترك هذا الامر ولكنه يدفع دفعا بواسطه المعجبين وب... وايضا تعرفون ان قصه محمد عبده وكيف كان يعني يتوب ويعد التوبته ويتكلف الصحف وقرات معه مقابله في جريده المدينه عجيبه عجبا الغايه حتى تكلم على الموسيقى وقال يعني الكلام فيها كلام العلماء في تحريمها ومنعها يعني مقابله في غايه الصراحه وقابلت الرجل في مكه تظهر على وجه اثار الخير اذا انظر في السبب الذي يجرك جراً ويدعوك إلى الوقوع في الدم فأعمل على تجنب هذا السبب وعليك بكثرة الاستغفار فالمؤمن واهل راقع يشق ويرقع فأكثر من الاستغفار